المستمعين. فن المونولوج من الفنون اللي حقيقي جميلة جميلة جميلة مش بس لانها بتحاول تعالج عيوب المجتمع مش بس لانها بتحاول تمسك المراية للمجتمع وتوريه عيوبه وعن طريق توضيح هذه العيوب وإبرازها جدا بيتوقع فن المونولوج ان المجتمع يثوب الى رشده ويحاول يتلاف هذه العيوب مش بس عشان كده لكن في الحقيقة علشان كان دايما فن المونولوج فرصة لابراز موسيقيين وابراز مؤدين اكفاء جامدين جدا المونولوج اللي حنقدمه النهاردة منونولوج من احلى منولوجات السيدة فرايا حلمي ولما نقول فرايا حلمي يبقى بنقول عالم لا ينكر اطلاقا وحاملة راية ورائدة في من رواد فن المونولوج خلونا نتكلم عن صورة في الآخر نتكلم الأول عن كاتب هذا المونولوج الشاعر فتحي أورا وعن ملحنه الملحن الموسيقار حاف السلامة ونبتدي بشاعرنا فتحي أورا والكلام عن فتحي أورا في الحقيقة يمكن ما يخلص لما نقول على التمكن والصنعة يبقى من أول الأمثلة اللي نضربها هيكون فتح أورا ولما نقول على الحساسية وخفة الدم والصورة الشعرية يبقى من أول الأمثلة اللي ممكن نضربها فتح أورا أقول لكم على حاجة, حاجة على, على على الله يرحمه فتح أورا بيقولوا إنه كانوا يدولوا الفيلم الساعة 7 بالليل يستلموه منه كاتب فيه 8 أغامي الساعة 7 الصبح أه أه ودائما كانوا يحذروا المنتجين من فتح قورة أنه اللي, اللي, اللي, اللي جاهز بفلوسه يروح له بمعنى أنه هيتفق معاه النهاردة هيسلموا الشغل بكرة في هذه الكمية والغزارة في نفس الوقت يعني هذه الكمية من الانتاج وغزارته وغناه في نفس الوقت أه أه طبعا فرصة الفتح قورة يلعب مونولوجيا مونولوج يعني لعبته ثلاث قصص بيختمهم دايما بقفلة بعد ما زن على خراب عشو الجديد هنا ايه في هذا المونولوج الجديد انه على الفولكلور المصري واخد جملة كنت فين يا علي والناس بتدور عليك طبعا والناس ده تعديل الفلكلور الاصلي لكن على الاحوال هو واخد من الفولكلور هذه الجملة واخد مثل فولكلوري اللي هو بيدن في ملطة اي ينادي وما من مجيب أما عن عم حافظ سلامه فعم حافظ سلامة كان عازف ترومبت وهو والد إخواتنا فاروق سلامة وجمال سلامة وأخوهم الصغير شريف سلامة عشان كده حنلاقي أنه الترومبت هو الآلة المسيطرة على هذا المونولوج هو بيستعرض عضلاته كملحن وكعازف الحقيقة ومعاه فرقه جميله جمال حاجة حقيقي نفخر بيها كمصريين معاه طق من حاس وكلارينتا غالبا علي ابو السعود والد عازف الاكورديون والملحن الصديق حسن ابو السعود ومعاه للإقاعات إبراهيم توفيق الأستاذ إبراهيم توفيق وزميل عمره الأستاذ سيد باريزة عازف البركاشن اللي ماسك هنا كاستنيت اسبانيولي اللحن هنا بيبدأ بفنفرات نحاس جامدة شكل موسيقى السيرك بعد كده بيخش بيبان التأثير الاسبانيولي على دماغ عم حافظ سلام لكن الملحن صاحي حافظ السلام صاحي عندما بيقع على فندي بيوقف له المزيكة خالص ويقول ويقول غلطان تحس ان الرجل خلاص يعني ايه حلت الكارثة بالنسبة له صاحي على طول الخط حافظ السلام كاتب توزيع جميل جدا لكل مجموعة الات النفخ اللي معاه بحس ان احنا ما نحسش ان في حاجة ناقصه اطلاقا اما عن سوريا حلمي فهي فاتنة دائما بتلعب على ارضها بثقه وباقتدار ولحظوا يا جماعه حاجتين مهمين جدا شوفوا وضوح حروفها شوفوا امتى بتتك على الحرف وامتى بتسيبه يعدي شوفوا التمثيل اللي هي بتمثله هي بتغني وشوفوا كمان بقى وده امر مهمة بنفس الدرجة شوفوا عرض صوتها وحدته بتملك قدرة فضيعة رهيبة على انها تعرض صوتها في وقت ما تحب وعلى انها تخليه حاد جدا زي المسامير في وقت ما تحب شوفوا عرض هذا الصوت وشوفوا مساحته الصوت اللي بياخد اكتر من اكتافه وشوية كتير في هذا المونولوج علي الاحوال مع فتح قورة وحافظ سلامة وصرية حلمي وكنت فيني علي على فند بيغلط متغلط و بيرجع على ملطه على فند بيغلط متغلط و بيرجع على ملطه قبل الغلطه وخرب ملطه قبل الغلطه وخرب ملطه كنت فين يا علي والناس عليك كنت فين يا علي والناس عليك على فندي مشهور في الحته متجوز ومخلف سته والست بتاعته يا حلويتها الهنا بيرف رف على بيتها ام حب عليها وسبها ولا يمخبط على بابها ولحن عليها وطب جيها على اتطور <تصفيق> علي قال فندي كويس في وظفته ومؤدب من يوم ما عرفته له شغله بقاله سنين فيها بما هي ما كان يحلم يود ماله ويخلي القرش اتنين وي... كل سبور زي بناته في عنده حضارة ومدنية وشوية لحظة أوروبية أول بنت بسلامتها رقصت على واحدة ونص لو أحكي لكم حكايتها أعود للصبح أرس راح الضير على فات الوقت وما بقاش فاضل غير ان اقولكم ان معادنا زي النهاردة الاسبوع الجاي وقبل 53 دقيقة من دلوقتي باذن الله كل شكري لقصة برنامج وصف وحر النغم من التنسيق ايمن فتحي ومن الهندسة الاذاعيه علي حسن وليكم مني كل الحب <تصفيق>